وَإِن كَثُرُوا أَيْمَانُهُمْ مِنْ دَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوهُمْ فَقَاتِلُوهُمْ أَوْلِيَاءَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ فَقَاتِلُوهُمْ أَإِنَّمَا الْكُفْرُ إِنَّهُمْ لا لَعَنَهُمْ لَعَنَهُمْ لَعَنَهُمْ يَا تَقُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا وَغَنُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أحق أن تخشوه فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويؤخذهم ويؤخذهم ويصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويشفى صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولم ولمَّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم أم حسبتم أن تتركوا ولمَّا يعلم الله ولمَّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسول ولا رسولين ولا المؤمنين وليجَم والله خبير بما تعملون